وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ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 فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين مِن قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله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 ويؤخركم إلى أجل سََّ قالَاُ إِ أنأَنتُمْ إِللاا بَشَرُ مِثْلونَا تُريدونَ أَن تَصُدّونَ تُرونَ أَن تَصُدّونَ عََّا كََ يَعبُدُ أَبَ أُنَا فَأتُونَ فَأتُونَ بِسُلقَانِ جاءَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِمَّا كَانَ صَدِيدًا يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لَكُمْ تبعا فهل أنتم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 وَقَالَ الشَّيْْطَانُ لََّا قُضْيَ الْ الْأَمْرُ إِن اللَّ إِ اللَّهَا وَعددَكُمْ وَعَْدَ الْ الحَقِّ وَعَتُكُمْ فَأَخْلََفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيعَلَيْكُمْ مِن سُطَانٍِ إِلَّا أَن دَعْوْتُكُمْ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 ان كفرتم بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري اغتيها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه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 مس كلمة خبيثَة كشجرة خبيثَة جَتُستتْ مِ فَوْوقِ الأرض أجُسَّت مِ فَوْوقِ الأرض مَالَهاَا مِنْ قَاء يسَبّتُ اللههُ الذينَ آمنوا بالِالقَول السابتِ في الحياةِ الدُّنياوفِيآخِر وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ألَمْ تََرائِلَ ال الذيينَ بَدلُ نِععممةَ اللهَّهِ كُفْر وَأَحَلُّ قَوْمَهُم وَحَلُّ قَوْمَهُم دََ البَوار جَهَنم يَسْنَونهَا وَبِْسَ الْقَرار وَجَعلوا للِلههِ أَن دَدَّ قُلْتَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَّنَا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يوم مِ قَدَلِأَ يَأتِيَ يَومُ ل بَيْهم فِيهِ وَلَا خِلَ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرْضَ وَأَن زَلَ مِن السَّم وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاائِمَا أَنْ فَأخْرَجَ بِه مِنَ الثَّمراتِ رِزقََّكُمْ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 تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مَا سَأَلْتُمْ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنَّبْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي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 رَبَّ نَغْفِ ل وَلِوالدَ وَلِمُؤمنِنينَ يَوْمَ يقومُم الحِساب وَلَا تَحسَبًا اللهَّهَ غَافِلًا عََّا يَعمَلُ الظَّالِمُون إِماَا يُأَخفِرهُم ليَومِن تَشخَصُ فيِيه الأبَصار مُطْعِينٍ مُقْنِعٍ رُؤُوسُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ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 عند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتظلم منه الجبان فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران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 وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُهُمْ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُهُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ وَلِيَذَّكَّرَ أولو